قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْهُدَى فَآمَنَّا بِهِ ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا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 وانا كلنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى وان لا ندري أَشَاؤُنْ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَأَ قَقِدا دَ وَأَن نَظَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ رَبَّ